الإسلام راٰضٍ آيات كتاب الحكيم أكان للناس عذبا أن أوحينا إلى ردٍ منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم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 هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد الثنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختناف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض آيات لقوم يتقون.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 فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَا لِجَانِبِهِ أو, أَوْ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُنَّ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُونَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّ ۚ كَذَٰلِكَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ولقد أهلكنا قرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزل قوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون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 والذي يسيرون في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وجرين بهم بريح طيبة وفرح بها جاء ثار عاطف وجاءهم الموج من كل مكان وظن أنهم أحيط بهم وظن أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدليل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 زَيِّ الْمَاء بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِلَيَّ نَتَعْبُدُونَ فَكَسَبَ اللَّهُ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنْتُمْ عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُو إلَى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَطُّ وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ أَمْ من يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَذْعَ صَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَا يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ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 ايكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فان ان قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق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 ثم أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل ألا الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إِنَّ اللَّهَ لَنُفَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُونَ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِهِ وَمَا تَتَسْلُو مِنْهُ مِنْ الْقُرآنِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمْلٍ إلَّا كُنَّ إلَّا كُنَّ عَلَيْكُمْ شُهُودًا إلَّتُهِبُونَ فِيهِ وَمَا يَعْجُبُ عَلَى الْرَّبْبِ كَمِنْ مِسْقَالِ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 وما يتبع الذين يجعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ويالنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السناوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يكترون عن الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم شَهِدَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاُذْكُرْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَاجْمَعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ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 فَلَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَنْ وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَمَّا وَتَكُونَ لَكُمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ لَقُونَ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جَئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُلْطِلُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْرِحُ عَنَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِيطُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم على خوف من فرعون وملئهم أن يستنهم وإن فرعون عالم في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إنكم آمنتم.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 وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوء آل قومكم بمصر ببيوت وجعلوا بيوتكم قبلا وجعلوا بيوتكم قبلا الصلاة وبشر المؤمنين.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 قال أملت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين آل الأن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْنَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إسْرَائِلَ مُبَوَّأَ صِدْقِهِ وَرَزَقْنَاهُم مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا أَخْتَرَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ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 لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعنهم إلى حين ولو شاء ربك لآمنا في الأرض كلهم جميعا فآ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 من الذين خله من قبلهم قل فانتظروا اني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس ان كنتم في شك